ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا